بسم الله الرحمن الرحيم حامين عين سين قاف كذلك يحيى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 ألا إن الله هو الغفور الرحيم والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم الله حفيظ عليهم وما أنتم عليهم بوكيل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 هي شيء يسكن الريح فيظلل النرواكد على ظهره إن في ذلك آيات لكل صبار شكور أو يوبخهن بما كسبوا ويعرفوا عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص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 124-والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم, وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون 125-والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون 126-وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفى وأصر فَأَجْرُهُ عَلَى اللَّهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِمِينَ وَلَمَنِ انتَصَرَ بَعْدَ ظُلْمِهِ فَأُولَئِكَ مَا عَلَيْهِمْ مِنْ سَبِيلٍ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 وَتَرَى الظَّالِمِينَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ يَقُولُونَ هَلْ إِلَى مَرَدٍّ مِنْ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 أنا إلى الله تصير الأمور